بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن التكفر ولربك فصبر فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُورَ فَذَالَكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ نَعْسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودٌ وَبَنِيتُهُ دُوَّ وَمَهَّتُ لَهُ ثَمِيدًا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 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيُومِ الدِّينِ حَتَّى أَتَالَ الْيَقِينَ فَمَا سَمْعُوهُمْ شَفَاعَةُ السَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَلَى الْتَفْكِيرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَن لَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَمِفِّرَةٌ فَالرَّسْمِ خَسْرَةٌ لَمْ يُرِيدْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن نَّسِيَ ذِكْرَهُ فَمَن يَشَاءُ يُذَكِّرُهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ